بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم رأ تلك آيات الكتاب والذي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 تَمُنزِرُ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٌّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيظُ الْأَرْحَامِ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَادِ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 وإذا أراد الله بقوم سوء فلا م رد له و ما له من دونه موارد من هو الذي يريكم البرق خوفا و طمعا السحاب الثقال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 أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابيا فاحتمل السيل زبد الرابيا ومن ما ينقذون عليه في النار بتغاء احليه او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فَأَمَّا الزَّبَدُ فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم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 وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِغَضَبٍ وَوَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبًا ضِعًا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 119. ألا بذكر الله تطمئن القلوب 110. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة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 ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتاء بل لله الأمر جميعا أَفَلَمْ يَيْأسَ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَذَا النَّاسِ جَمِيعا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 لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي يعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها